la وَبَلَّغَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَنَّ أَهْلَكُوا وَأَنَّ فُسِيحَ مَا عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجًا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أيراً عظيماً कौन okay. का قالوا ألن تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أرجوك fon fi na mi Hruži mi Hvala